يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قُلْ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي آله ربكما تكذبان يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن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 وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُسَنَّ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِنْ ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالذهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فَيَوْمَ إِذِ ٱلَّذِى يُسْأَلُ عَن ظَلَٰمِهِۦ ٱلْإِنسَ وَٱلْجَانِّ فَبِأَىِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ